اللهم رب هذه الدعمة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد